ديالي يا لئي يا لئي بيت حضر لئي يلي يلي العاشرين ظرها ويمظر جيفني ليمسها لي يلي يلي بحاس روي بالا سوين ملومه تجتنهد عقيلت حيدرا يا لي حزن تصور المشاهد تنشد يا لي حاكي اسرار و اند ليها د ليها صا ليشيلك مجتلينا اشيدها اشرايده من احسيه نابوسكينه اهال دين الله نعرف بينا واحقادي من ارض الشام Ya yeah, I hear. أحكي لك ولا <تصفيق> اسمعيني ولا تبكي لوين بيدي يبيت حدا ما أخلص وطولسني قدر قندره الباري ولي جده تشوف العين اي الا دا محسوب بيد الجاب مكتوب شمع مكتوب چنشي یا singing... ی نو رلای ی متروح Yeah صوت الرادود الحسيني أحمد الفتلاوي كلمات الشاعر الحسيني ستار الحاد شنان الجبوري الهندسة الصوتية والإخراج أركان السلامي التوزيع وهاج الشروفي